بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لامين غلبت الروم في أدنى الأرض من بعد غلبهم سيغلبون في بضع لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يساء وهو العزيز الرحيم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 إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون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 كانوا أشد منهم قبة وأثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم, وجاءتهم رسلهم بالبينات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 كذبوا بآيات الله وكانوا وكانوا بها يستهزئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه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 ويوم تقوم ساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون اَمَّن الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فَأَنَّىٰكَ فِي الْهُدَىٰ فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد بالسماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي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 بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم والمهال وابتغاءكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته قَاخَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّل وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لقوم وَمِنْ آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْءِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ وَهُوَ الَّذِي يَبِدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ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 شنَأَكْ فِي مَا عَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَنَأُنْتَخَافُونَ تَخَافُونَهُمْ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أظلم الله وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِينَ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ يَا لِكَالدِّينِ الْقَيِّمِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَهُ حِزبٌ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُوا وَإِذَا مَسَّنَ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ اذا اداقهم من رحمه اذا اذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفر بما اتينا فَدَمْتَعُوا فانسفط عن الامم ام ان زلل عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون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 أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَسْنَاءُ وَيَقْدِرْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَأَنْتَ إِذًا الْقُرْبَانُ حَقُّهُ وَالْمِسْكِينُ وَابْنَ السَّبِيلِ لِذَلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ رَأْنَا لَكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هم وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا لِتُرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُّوا عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَا اللَّهِ فأولئك, فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ شُرَكَاءَ إِلَٰهٍ مَّا يَفْعَلُ مِنْ دَعْوَةٍ بِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَهُ ظهر <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذين يعملوا لعلهم يرجعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشيكين فأقن وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كفره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 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرًا وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ وَلِيُجْرِيَ الْفُلْكَ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ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 الله هو الذي يرسل الرياح فتسير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء فَيَبِنُّ صَوْتَهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَتَرَى, فترى الْوَدَقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِ وَإِذَا أَصَابَ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ وَإِنْ كِيَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ اي ونزل عليهم من قبل الهبليس تنظر الى اثر رحمه الله ما هي كيف يحيي الارض بعد موتها ان ذا لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسل لي مريحا فرأوه مصفرا لضلوا من بعده فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع صم الدعاء إذا ولوا مدبرين تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ الله الذي خلقكم من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 وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يوفكون وَقَالَ الَّذينَ أُوتُ الْعِلْمَ وَالْإِه مَانَ لَ قَدْلَ بِسْتُمْ فيِي كِتَابِل إِلَ يَْمِ الْ البَعث فَهدَا يَوْ الْ البَاتِ وَلكَِّكُم ويومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد رابنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لَإِنْ جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ لَيَكُولَمْ لَيَكُولَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِنَّا مُبْطِلُونَ كَذَلِكَ يَطْبَرُ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِ يدين انا يلعبوا فاصبر ان وعد الله حق ولا نستخفنك الذين لا يوقنون